سيكون هناك اليهودية ويكون هناك القانون البريطاني وسيكون هناك القانون الفرنسي وقوانين أخرى فسيكون الإسلام أحد مصادر التشريع لكن تجد بعض السدج يفرح حينما يسمع من أحد الإسلاميين وهو يقول بأن الإسلام هو المصدر الرئيس والوحيد للتشريع بطبع هذه الكلمة لا تختلف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 قولهم الإسلام هو المصدر الوحيد أو قولهم أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع أو قولهم بأن الإسلام هو المصدر الرئيس والوحيد للتشريع تعني بأن هناك مشرعين غير الله جل وعلا وهم الذين يشرعون يأخذون من كلام الله عز وجل ما يريدون ويأخذون من أقوال الفقهاء ما يريدون ويأخذون من أقوال ابو حريف عليه رحمة الله ما يريدون وبعد ذلك هم يشرعون اذا القضية لن يرجعوا إلى الكتاب وإلى السنة كما قال الله جل وعلا فإن تلذتوا في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة سيكون عندهم هناك مجلس شورى أو ما يسمى بمجلس النواب أو ما يسمى بمجلس الشعب فهذا مجلس الشعب أو مجلس الشورا وسيسمون العللهم سيسمونه مجلس الشورا وكما يعني ذكروا في أكثر من موضع يقولون يعني في في في منهاجهم بأن الجبهة تعتبر الشورا ملزمة وأنها منهج أساسي ولا بد من من اتباع الشورا الآن لا أحفظ الكلام الذي ذكروا لكن عندي بعض الكلام الذي عندهم الإسلام هو مصدر للتشريع إذا الواعظ ليس مشرع بل هم عندهم مجلس الشورا هو الذي سيشرع إذا كلام الله عز وجل ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم تشريع إنما عندهم الإسلام مصدر هو المصدر الوحيد للتشريع وهو المصدر الوحيد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 وأن تقول إن الحكم إلا لله وأن تعرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله وليس خطاب العبيد خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا او وضعا فأيضا قولهم بأن الإسلام هو المصدر الرئيس أو هو المصدر الوحيد هذا كله كلام كفر مخرج عن المله كلام كفر مخرج عن الملة أيضا يقولون التعايش بين ابناء الوطن الواحد هذا البند الثالث مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم اسمعوا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 والطوائف أو الخلط بينها أمر مرفوض شرعا الدعوة إلى الدمج بين الأديان والطوائف أو الخلط بينها أمر مرفوض شرعا بل فيه عدوان على تلك الأديان والملل وهو من الغش الديني والثقة بالطبع هذه العبارة حملت أوجه هم كأنهم يعني يتكلمون ويشيرون إلى الدول الإسلامية التي تدعو الناس إلى التوبة يعني الآن دول الإسلامية والمجاهدون يقبضون على من يقبضون على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 تعايش بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم ما يترتب على ذلك واجبات وحقوق متبادلة وجعل أصل حرمة الدماء والأموال ولا عرض مشترك بين الجميع ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق احكام الشريعة الإسلامية من خلال الأحكام القضائية النهائية طبعا دائما هذا الاستثناء يجعلونه إذا قسموا على الدستور يقولون أقسم بالله العظيم ماذا أن أحافظ على الدستور أقسم بالله العظيم أن أطيع هبل أقسم بالله العظيم أن أو أجهل في ما لا يخالف شرع الله عز وجل